أسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ما حكم ماء الشعير الذي يباع في العلبي علما أنه يكتب عليها خال من الكحول إذا كان خاليا من الكحول هذا الشرط الأول ولم يكن مسكرا ولم يكن مسكرا لا قليله ولا كثيره ثانيا ولم يشبه في الظاهر المشروبات المحرمة فحلال إن شاء الله بهذه شروط الثلاث والله أعلم آية أشعر يكان كافر يانا يا نا نعم أخوة بلاك مسلمانا وأهلي قبلا بلام لزور مسألة عقيدة نعم بكاوة وتوشي هلو لا دان بون توشي بون سبارت بقرآن دلن أم قراني لبرد اسمان كلامي خواني سبارت ببينيني خواه دلن خواهي قولة بچاو سبارت بإيمان دلن إيمان تنهى تصديقي دله وعملي لقلنيا لا زور لمسائل تريجدة توشى هلا بن بأسماء وصفات خواي برودجار إثبات أو صفات أنا ناكن كخواي برودجار خوي القرآن ده دا بوخوي دانا خبري بيلي له خوي دوا ياخد بيعمر سعى صل سُنن تكاني ده بوخواي جوريان دا لو صفات أنا هلا زور تحريف دا كانوا دي يجونوا بأوريان فيني أولش مصيبة براس دي خللا بلام آه أهلي قبلنوا مسلمان خواي جوريان دا هي مشروع زور کز دلن پیوسته خوا من خوش بیه لترسند پیوست نیه مبستیان چیه لما؟ اما نزاین و نفع میهی چی تر من خوش بیه ولیشی بترسید. یساری عنا في الخيرات ويدعونا راغبا و راهبا كانوا لنا خاشعين. دبینسان الاخوان بارتا رجاي رحمتي اخواب که و الاخواج ولا بترسید لبيني خوف و رجاء نگول ابلم بس خوام خواهد دوی پیش نگه لیب ترسم والا کلینه ترسی جاهیلیت دلیهندگانش که من هجی سلفی آناسن واصل خوی عنده نوگرینجی با جوانی رخسارو جلوبرژیان نادن بهوی اما خال تی زور دکن بهوی اما خال تی زور قصد دکن واصل خوی عنده نوگرینجی با رخسارو جلوبرژیان نادن برکم گرینیتو جلی گران بهادل بر بی کزنال بر رو جليك بكره ك لباسي شهربت زور جرنبهابت وبردوام خريچ جلي تازه بنه بلا ما اجلك تخاوين بيت وباجلك جوان بيت. ان الله جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال توا للايك للياك ترى نصيحه بو هندق جلش هندق ايج دكات كبالي لا اصل دا سنته بلاام سر دشي بو فتنه سردك ده تشيش بو اوي خلكانك بكا بدجي سنة وخلكانك رقيا للسند به بو اي او ايشيك او جنديكه ظاهر دردك توان وغناه زور زياتر الاخير شلون في خوهر صلي الله عليه وسلم ده فرمى اجرات المؤمن الى انصاف ساقيه ولا باس فيما بينه وبين الكعبين ده فرمى ازار مسلمان جاء پانتالی لپی، شلواری لپی، دسته‌شی لبره، هر جلگ به دفتر متا ناوراستی قاتشیتی، قات ساقچوی لجنوتا و کوپیت، اما ساق تا ناوراستی ابی، نکت آچوکت تا ناوراست، یعنی لبینی پیت و لبینی لجنوت ناوراست، اکیچوی دفتر متا دبی لبه و دسپیدا کات، و شور دبی تا و درست شوری که تو پیامبر صلی تا جوازينغت بحر دول هجاك بيلاي تا اوه اوه سنته ازاري مسلمان ببشي وازايا باش كتوب بوت ما اسفل الكعبين من ال ازاري فينا كالقابة كانت لجوازينغ كانت چو خواره واه اوه گناحا بو بياو گناحا افراد دبه درج بي به بياو دبه کرد بي نا گوكو امرو عكسيان کردو توا افراد تاوكو ناوراستي قاتي تاوكو اجنوي سروي اجنوي ديار به شرمجناكه كاسيش گليليناكه بلام كپياو تاو كو قاپكان بيت خلق امچي بابم شروال كردانا ايتو بو گليله افرتگناكي كه به شرعي خوا دكا خزانه كو چكد وابه گليله وان ناكي رخنه عليناك برخله پياو يک دگري كه سنتي بي عمر خاصه سنت ما بستم چيه ما بستم ويه اي براي گنجي مسلماني سنت في غمبار ما على إصاصة فرميت لقاب كانت شورنا بينته قاتت تعسر قاب كانت تعسر كانت تو بكيد او سنة في أمر صعاصا جناه بارنيت بودك يبرزي ذاك يتبون أوراس تقاشت لنا وكما الجايك ذاك أو ديار ديا زور غريبه سيره تو من ناجد تو لما كومدينان ناجد لا كردستان دجيد كأود ديار ديا سيره غريبه زور سيره غريبه تو بهوي أوه وهذا كي خلق سبب سند ولا قصينا شيرين برابر أهلي سنبكة خلق رقي لو بس ما بيتوه بوته كم أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة أقول قصيتي حقي خلق تينا قادة بيفتنة بويا كرداريتي حقي كخلق تينا قادة بيفتنة بويا أو جاءك تو مجالت هي ك أو نذكر نبي دريش شركة يا مجالتنيا مجالت هي, هي. بوها دكتور شازبي لنا وخلق ده خلق شركة آه والله بالأعو بكرزناك ما كي حاوله أما كي قبول أو جارجته. تو كاري شو هذا كي؟ وكتب يوم مسعودة فرمة إن منكم منافرين. إيه وكسانك تدانتي داعي خلك تدركه دا خلك دارتينه. جاء ملك هكذا من سنن التطبيق كل دوا. إيه باش باش سنن ترستطبق كي؟ إنسان دبلي لتطبيق كل دني دا مراعاة مصلحته ومفسدتك آية أجر شورتي كي توتاع سرق أباكان تاسد جوازينقد. هالسنن التطبيق نك كل دوا. يا نابره النابلة خو حرام دنا كل أبوه سنتك ناكى كمشكلة دروز ناكى بوه لسنتك دجاري كمشكلة دروز دكاو تفرق دنا تو خلك دكات تجي سنتك بوه ذكي كارج مكك يعني واد لبي مشتهى بي لأنه خلك ديار بي لسرجتك مجال شتى دايو بو إبراك أنا هو باب خويا ندا بتشنو لا والله اعلم تائره بالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله فان نو اهل لا تعلمون